صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لا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 إلا أن قالوا إن كنا ظالمين فلا نسألن الذين أرسل إليهم ولا المرسلين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 إنك من الصاغرين قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين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 أَيِّ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَ الدَّائِنِينَ وَيَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ كلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وراء عنهما من سوئاتهما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 الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين